وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن مع الدرس المئة وأربعة من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر أي معتقد أهل السنة والجماعة وهي العقيدة التي حملها الأئمة كابرا عن كابر إلى هذا الزمن وكما قلت في أكثر من مرة أن هذه العقيدة ليست مسألة اجتهادية حتى يقال بأننا نقلد أحمد بن حنبل أو أننا نقلد ابن تيمية بل هذه العقيدة تنقل لنا كما نقل لنا القرآن وكما نقل لنا الحديث فكما وجب علينا التصديق بكلام الله جل وعلا وجب علينا التصديق بقوله صلى الله عليه وسلم فكذلك يجب علينا التصديق بهذه العقيدة فإن الذين نقلوا لنا ألفاظ القرآن ونقلوا لنا ألفاظ الحديث كذلك نقلوا لنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق وافتراق الفرق وذكر أنها كلها في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله من هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله وإنه لن يصلح أو يصلح لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها إلا بما صالح به أولها فيا من أردتم النجاة يا من أردتم الوصول إلى الجنة يا من أردتم أن ينزل عليكم نصر الله جل وعلا عليكم بالتباع من سلف واتركوا ابتداء من خلف الثبات الثبات على هذا الدين وإن من العقائد التي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو الكلام عن علامات الساعة وأشرات الساعة حتى يحذر أصحابه رضي الله عنهم ويحذر أمته مما سيأتي ولكي يعدوا للأمر عدته وتكلمنا عن علامات الساعة الكبرى وكان مما تكلمنا عنه في المرة الماضية العلامة الخامسة وهي هدم الكعبة وهي هدم الكعبة المعظمة المشرفة وأنه يهدمها يعني كما روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرب الكعبة ذو سويقتين ذو سويقتين من الحبشة فهذا رجل خبيث يكون في آخر الزمان يأتي من الحبشة ويخرب بيت الله الحرام ويهدمه حجرا حجرا حتى أنه صلى الله عليه وسلم أقسم وحلف بالذي نفسه بالذي نفسه بيده قال والذي نفس بيده إني لا أو إني لتأني أنظر إلى صفتي في كتاب الله وفي حجوه صيّلع قائما يهدمها بمسحاته أو معوله فتهدم الكعبة في آخر الزمان بعد أن يستبيحها أو يستبيحها أهلها ويستبيحها القوم عند ذلك يتسلط عليها. أردأ وأخس وأحقر خلق الله جل وعلا رجل مشوه الخلقة يهدمها حجرا حجرا يهدمها حجرا حجرا وتكلمنا عن مسألة طرحها الإمام السفارني وغيره كيف أن الله عز وجل يسلط عليها ذو السويقتين والله جل وعلا قد, تكلف قد تكفل بحفظها فقال أولا يروا أننا جعلنا حرما آمنًا وقال الله جل وعلا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم قلنا بأن الجواب على ذلك بجوابين أما الجواب الأول أن الله عز وجل حفظها بشرط ألا يتعدى عليه عليها أهلها فما, فما لم يستبح أهلها فإنه لن يستبيحها أحد ولذلك لما حفظها أهلها وهم مشركون في أيام عبد المطلب حفظها رب العزة جل وعلا من الحبشة فأرسل طيرا أبابيل تقتل أولئك الذين أرادوا, أرادوا أن يتعدوا على كعبة الله وعلى بيت الله الحرام لكن لما حصل من التعدي على بيت الله الحرام في أيام الحجاج ورماها بالمنجنيق حتى تشققت سلط الله عليها أرادر خلقه القرامطة فذبحوا الحجاج ومنعوا الحج عشر سنين وسرقوا الحجر الأسود وأخذوه إلى مملكتهم في البحرين حتى رد الله عز وجل ذلك الحجر ونكس رايات أولئك القرامطة كذلك في آخر الزمان حينما يستحل أهلها حرمتها فإن الله جل وعلا يصلط عليها أرادل خلقه يصلط الله عز وجل عليها أرادل خلقه فيهدمونها فلا يحج فيها بعد ذلك حتى ويندرس أثرها ولا يعلم أين هي ولا يعلم أين هي أيضا مما ذكره ابن حجر كما ذكرنا أنه قال أن لكل شيء كتاب أن لكل شيء كتاب فالله جل وعلا تكفل بحفظها ما دامت يعني في حفظ الله جل وعلا فإذا انتهى أمر الله جل وعلا في هذا الشيء انتهى أجلها تماما كآجال بني آدم وكآجال الأواني التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لا تكسروا أبناءكم أو إماءكم على لا تضربوا أبناءكم على كسر الأواني فإن لها آجالا كآجال بني آدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب فإذا جاء وعد الله وجاء أمه الله سلط الله عز وجل عليها من يهدمها فيرفع الله عز وجل عنها الحفظة ويرفع الله عز وجل عنها الرعاية فهذا يعني بعض ما تكلمنا فيه وذكرنا أن الصحيحة في هدم الكعبة كما ذكر أيضا الإمام السفرين عليه رحمة الله يكون بعد موت عيسى عليه السلام بعد موت عيسى عليه السلام يأتي هذا السويقتين فيهدم الكعبة وبعد ذلك يصلف الله عز وجل عليه جندا من جنوده وهو شعيب بن صالح فيقتله شر قتله ويقتل من معه ويسبونهم حتى يبيعونهم في الأسواق ويباع الحبش الواحد يعني من خستته ومن رخصه ورخاسته يباع الشخص الواحد فيه مباع بعباءة واحدة يباع بعباءة واحدة ويعني مما يعني تكلمنا عنه يعني أنه يعني في في ال المسألة يعني قوله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن تحجوا فالذي فلق الحبة وبرار النسمة يرفعن هذا البيت من بين أظهركم حتى لا يدري أحدكم أين مكانه بالأمس أين مكانه بالأمس فهذا يعني ما تكلمنا عليه في المرة الماضية عن هذه العلامة وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العلامة السادسة وهي الدخان وهي الدخان والعلامة السادسة كما قال السفرين عليه رحمه الله قال وإن منها آية الدخان وإن منها يعني من الآيات التي تحدث ومن الآيات الكبرى ومن علامات وأشرات الساعة الكبرى آية الدخان والآية معناها العلامة الآية معناها ماذا معناها العلامة والآي من كتاب الله جل على كما قال أهل العلم جماعة حروف وكلمات من قولهم يعني جماعة من الجماعات يعني جماعة حروف كقولهم خرج القوم بآياتهم بآياتهم بماذا يعني بمجموعاتهم خرجوا بجماعاتهم ومجموعاتهم فهذا يعني معنى الآية هي المجموعة ومعناها أيضا العلامة وفي كلامنا عن علامات الساعة وأشرطة الساعة حينما نقول العلامة أو الآية معناها أشرطة الساعة وعلامة الساعة فالعلامة السادسة كما ذكره العلمي علامة الدخان علامة الدخان قال العلماء آية الدخان ثابتة بالكتاب والسنة آت الدخان وهي الآية السادسة ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة أما الكتاب فقول الله جل وعلا فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يعني هذا مما ذكره الله عز وجل في الآية السادسة وهي الدخان قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وزيد بن علي رحمهم الله تعالى هو دخان قبل قيام الساعة دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتر المؤمن كهيئة الزكام كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ولم يأتي بعد وهو آكن يعني كأنه بيت يحترق ولا زال يحترق أما السنة فقد أخرج مسلم من حديث حذيفة ابن يسيدر رضي الله عنه قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا الساعة يا رسول الله قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر منها الدخان الساعة لن تقوم حتى ومنها منها عشر آيات ماذا قلنا عشر آيات كبار وتكلمنا معكم بأن علامات الساعة منها ما حصل ومنها ما يزال منها ما لا يزال يحصل ومنها ما لم يحصل وما لم يحصل بالذات نتكلم عن العلامات الكبرى العلامات الكبرى من هذه العلامات آية الدخان كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم عن الدخان وإنه يمكث في الأرض أربعين يوما يمكث في الأرض أربعين يوماً في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن من أشرات الساعة دخانا يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض أربعين يوما، يمكث في الأرض أربعين يوما، فأما المؤمن فيصيب فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، بمنزلة السكران يخرج الدخان من فيه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبره، وهذه الرواية للطبراني أما البغوي فلفظه قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن من قعر عدن أبيان تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا يعني إذا أرادوا يعني أن يقيل وقت الظهيرة يعني تتوقف هذه النار قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان فقال هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم تأتي السماء بدخان ومن؟ يعني هذا الدخان يملأ ما بين المشرق والمغرب أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستة بادروا بالأعمال ستة طلوع الشمس أو طلوع الشمس من مغربها ظهور الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العام يعني ما معنى هذا الكلام أو خاصة أحدكم يعني قادروا يعني قبل الموت خاصة أحدكم معناه يعني قبل أن يموت أو أمر العام أو قيام الساعة معناها أو قيام الساعة وفي رواية وأمر العامة وخويصة أحدكم وخويصة أحد أحدكم أيضا قيل إن الدخان مر يعني هنالك خلاف بين العلماء هل آية الدخان وقعت أو لم تقع هنالك يعني خلاف بين العلماء وأن بعضهم قال إنه الجوع الذي كان حال يعني حال بين أبصار قريش وبين السماء بين السماء بعض العلماء كابل عباس رضي الله وعكابل مسعود رضي الله عنه يقول أن آية الدخان حصلت بسبب المجاعة التي سنذكرها الآن للمشركين فأخذ الناس من شدة الجوع إذا نظروا إلى السماء لا يرون إلا الدخان فقد أخرج يعني مسلم والبخاري في صيحيهما والترمذي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبوابك ده وبعضهم يقول أنه حذيفة عبد الله القاص قاصا يعني يقص القصص عند أبوابي عندما يقص ويزعم ان ايه الدخان تجيء فتاخذ بانفاس الكفار وياخذ المؤمن منها كهيئه الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا ايها الناس اتقوا الله من بما يعلم من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لا لما لا يعلم الله أعلم يعني من العلم العلم حقيقة أن يقول الإنسان لا أعلم ليس من العلم أن تقول فيما لا تعلمه أنا أعلم من العلم أن تقول لا أعلم لأنك لا تعلم وتعلم من حقيقة نفسك أنك لا تعلم وتعلم أن الله عز وجل أعلموا بهذا منك فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إذبارا لما رأى من أهل القريش إذبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف اللهم سبع كسبعي يوسف وفي رواية لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه فقال اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف اللهم عني عليهم كسبع, كسبع يوسف بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة يعني حا يعني ما هي السنة ما مقصود بالسنة صح فح كل شيء حتى أكل الجلود والميتة من الجوع وينظر أحدهم إلى السماء فيرى هيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصيلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون قال عبد الله أفيكشفوا عذاب الآخرة الآن نقاش فيكشف عذاب الآخرة فقال يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون فالبطشة يوم بدر وفي رواية قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي على صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكل العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله عز وجل فارتق يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق مضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجري واستسقى لهم بعد ذلك استسقى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ف فسقوا فنزلت إنكم عائدون إنكم عائدون فلما أصابتهم الرافاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرافاهية فأنزل الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقون فكانت البطشة الكبرى يوم ماذا يوم بدر وفي رواية فقيل له إن إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان بين إلى قوله إنا منتقمون أيضا في رواية الترمذي كقوله رب نكشف عن العذاب فهل يكشف عذاب الآخرة فيقولوا قد مضت يعني مضى البطشة واللزام والدخان اللزام قالوا العلماء يقولون يوم بدر وفي البخاري ومسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه خمس قد مضين خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر والبطشة والقمر فالعلماء فسروا اللزام قالوا أن يوم بدر فسوف يكون اللزام ما هو يوم بدر البطشة أيضا قالوا يوم بدر والروم إشارة إلى قول الله جل وعلا غلبة الروم في أدنى الأرضهم ومن بعد غلبهم سيغلبون والقمر إشارة إلى قول الله جل وعلا اختربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر والقمر حقيقة انشق يعني حقيقة وليس تهيئا بعض أهل العلم يعني علقوا على كلام عبد الله بن سعود رضي الله عنه ومنهم الشيخ مرعي في كتاف بهجته يعني علق هو وغيره فقالوا يعني كلام من رضي الله عنه آه موافق آه لظاهر الآية لكن قالوا يعني لا دليل لما ذهب إليه الجمهور من استدلالهم بهذا أو بهذه الآية على آية الدخان يعني قالوا ليس هناك دليل صريح على في كتاب الله جل وعلا على آية الدخان لكن الدليل الذي يدل على آية الدخان السنة وليست الآية الذي يدل على آية الدخان ما هو السنة وليس الحديث وكما قلنا لكم أن الأدلة تنقسم إلى كم قسم تنقسم إلى أدلة صحيحة سريعة صريحة وأدلة صحيحة قد تكون غير صريحة قد تكون غير صريحة ما يستدل به أهل الباطل وأهل البدع أن يستدلوا بأدلة صحيحة غير صريحة أو أن يستدلوا بأدلة غير صحيحة غير صحيحة. لكن هنا يعني في موضوع آية الدخان أن مما استدل به الجمهور على آية الدخان بقوله جل وعلا وارتقب يوم متأتي السماء بدخان مبين أن صحيح في ذلك كما قال بعض أهل العلم أن الآية ليست صريحة في الدلالة على المقصود وإن الذي صح في ذلك وكان صريحا في ذلك هو السنّة، هو السنّة، والسنّة تبين الكتاب وتبين المجمل وتفصل أيضا المجمل والدليل في السنة يعني كما يعني ذكرنا لكم الأحاديث والتي سنذكر غيرها، فأبن مسعود رضي الله عنه لم تبلغ أدلّة السنة لم تبلغ أدلّة السنة ولذلك يعني أنكر ذلك، ولذلك أنكر. ذلك مع أنه كما قال بعض أهل العلم قد ورد عنه أنه كان يقولهما دخانان هما دخانان دخان مضى واحد والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض إذا عبد الرحمن بن رضي الله عنه رواية عنه الإنكار ورواية عنه أنه يقول بأن الدخان دخانان دخان مضى وهو الذي حصل في أيام مكة حينما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش اللهم سنك سنى كسني يوسف يعني جفاف وقحب يوسف فأصبح الكفار من شدة الجوع بعد أن أكلوا العظام وأكلوا الجلود يرون إذا, أو إذا نظروا إلى السماء لا يرون إلا الدخان فيقول هذا الدخان قد مضى إذا يعني ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره إنكار أو الاعتراض على من تكلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية الدخان و ذكر أن آية الدخان حصلت في عهد رسول يعني أو في العهد المكي أيام أن ردت قريش دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم سنيك سني يوسف فأصابهم القحط وأصابتهم الشدة وأصابتهم سنة حتى من شدة الجوع أكلوا العظام وأكلوا الجلود وكان أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان فجاء أبو سفيان فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لمضر فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فبعد أن أصابتهم الرفاهية عادوا بعد أن أصابتهم الرفاهية عادوا، فالعلماء يقولون بأن عبد الله المسعود رضي الله عنه يعني يعني لا يرى أن في الآية دليلا على الدخان، لا يرى في الآية دليل، بل إن دليل الآية غير صريح، الدليل قد يكون صحيح وصريح وقد يكون صحيح وغير صريح وقد يكون غير صحيح، قد يكون غير صحيح، فهنا. الدليل كما يعني قال عبد الله المسعود رضي الله عنه وغيره بأن الدليل في القرآن وهو قول الله جل وعلا يوم تأتي السماء بدخان مبين أنه دليل صحيح لكنه غير صريح وغير دال على المراد وغير دال على المراد وكأن السنة لم تبلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الشيء في, هذا الشيء في ثبوت آية الدخان في ثبوت آية الدخان مع أنه قد روى بعضهم عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أن الدخان دخانان دخان يعني حصل ووقع وأن دخانا لم يقع بعد يعني آية أخرى لم تقع فقد روى عنه أنه قال والذي بقي يملو ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كزكمة وأما الكافر فيشق مسامعه، فيبعث الله عند ذلك الريحة الجنوب من اليمن، فتقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس، ويبقى شرار الناس. أيضا الذي أنكره عبد الله بن حود رضي الله عنه جاء يعني عن ما يخالف عن علي رضي الله عنه يعني وأنه قال آية الدخان لم تمضي بعده. يأخذ المؤمن منها كهيئة الزكام وينفخ, وينفخ الكافر حتى ينقد من قد معروف كلمة ينقد من قد يعني ايش في لغتنا او في رهجتنا ينمزع فالكافر تأخذه حتى ينقد وايضا اخرج يعني الطبراني من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان ربكم انذركم ثلاثة ان ربكم انذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن ك الزكمة يأخذ المؤمن ك الزكمة وهذا الحديث ورد من عدة طرق عن الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا وموقوفا حتى أن بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله قال في فتحه وتضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلح يدل على أن ذلك أصلحه أصلحه وكما قلنا لكم بأن القاص الذي أنكر عليه عبد الله مسعود رضي الله, عنه بن رضي الله عنه هو حذيفة بن اليمن رضي الله عنه هو حذيفة بن اليمن رضي الله عنه وإنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس بشيء انكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس بشيء وهذه يعني فائدة نقول لكم بعض الإخوة وبعض الناس يقول أنكر فلان على عمر الخطاب رضي الله عنه إنكار صحابي على صحابي ليس بشيء أخوان إنكار صحابي على صحابي ليس بشيء فقد ينكر عليه وقد يكون المنكر على غير الصواب وقد يكون المنكر على ماذا على صواب فبعض الناس تجدهم يعني في كتب الفقه يقولون أنكر مثلا فلان من الصحابة على فلان من الصحابة بأن قال بأن هذا محدث أو أننا كنا نعد ذلك من النياحة هذا إنكار يا إخوان الإنكار الصحابي على الصحابي ليس بشيء ليس بشيء العلامة السابعة التي ذكرها اهل العلم رفع القرآن العظيم رفع القرآن العظيم من الصدور ومن السطور من الصدور ومن السطور فالعلامة هذه وهي العلامة السابعة كما قال الناظر قال وانه يذهب بالقرآن وإنه يذهب بالقرآن أي يذهب بهذا القرآن وهو كلام الله جل وعلا وهو الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكريم من المصاحف والصدور وهو من أشد معضلات الأمور كما قال أهل العلم القرآن الكريم يعني كما قلنا لكم ليس كل كلام يسمى قرآنا بعض الكلام وهو الذي كلام الله عز وجل به قد يكون زبورا قد يكون توراتا قد يكون إنجيلا قد يكون حديثا قدسيا فكلام الله عز وجل وهو القرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل العبادة و التلاوة يرفع من الصدور كما أخرج الدينامي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومرفوعا قال صلى الله عليه وسلم يسرى على كتاب الله ليلى يسرى على كتاب الله ليلى فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرق في جوف إلا نسخت يعني رفعت كلها ترفع العلماء يقولون أولا أول الرفع يكون رفع من المصاحف رفع من؟ المصاحف ثم بعد ذلك يعني يرتفع من الصدور يرتفع من الصدور حتى لا يبقى إنسان يحفظ آية حتى يقول الحافظ للآخر وقد سأله الآخر كنت أحفظ شيئا فنسيته لا أدري ما هو لا أدري ما هو وفي الحديث أكثر من الطواف البيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثر التلاوة أو تلاوة القرآن من قبل أن يرفع قيل وكيف يرفع ما في صدور الرجال قال يسرى عليهم ليلى يسرى عليهم ليلى فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله وينسون قول لا إله إلا الله أيضا عند الدينامي من حديث عمر رضي الله عنهما لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء حتى يرجع القرآن من حيث جاء له دوي حول العرش كدوين النحل فيقول الله عز وجل مالك فيقول منك خرجت وإليك أعود أتلا فلا يعمل به فلا يعمل بي هذا حال كثير من الناس هذا الزمان أن القرآن أتلا ولا يعمل به وكما تكلمنا معكم يعني في ذكر عقائد أهل السنة والجماعة أن القرآن العظيم هو كلام الله المنزل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم غيره مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود وأن معنى قول, قول الأهل السنة الجماعة وإليه يعود هو ما جاء في الأثار أن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية لا تبقى يعني يفتح الإنسان مصحف لا يجد آية من كتاب الله جل وعلا يتمنى لو قرأ القرآن يتمنى لو كان يقرأ القرآن حقيقة يعني لن يجد آية لن يجد آية والإنسان لا يدري متى يرفع القرآن لا يدري متى يرفع القرآن ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الطواف قبل أن يرفع وينس وينسى الناس مكانه كان هو أكثر تلاوة القرآن من قبل أن يرفع من قبل أن يرفع أيضا أخرج ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا يدرس الإسلام ما معنى يدرس يعني يذهب أثره يدرس الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يعني يذهب لا قرآن ولا زكاة ولا حج ولا, ولا صيام ولا شع وفي النهاية يسر على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تقوم القيامة حتى يرفع الركن والقرآن أيضا أخرج ابن ماجه والحاكم والبيهقي والضياع عن حذيفة رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب يعني يتلاشى وشيء الثوب مقصود به التطريز ال كانوا يعني يوشون الثياب يعني يطرزونها ويزخرفونها فكما تذوب الزخارف عن الثياب كذلك الإسلام يدرس كوشيء يدرس كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ والعجوز ويقولون أدركنا آبأنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فنحن نقولها وإن شاء الله يعني في المرة القادمة سنتكلم عن طلوع الشمس من مغربها وأرجأت الكلام عن الكلام عن طلوع الشمس من مغربها لأن الكلام عن غروب الشمس يعني كلام طويل ولا نريد يعني أن نقطع ولا نكمل الدرس في هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن الآية الثامية والثامنة وهي طلوع الشمس من مغربها وسنفصل في هذا الموضوع بإذن الله جل وعلا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.